بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشر وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لن طعب إلا من ضري لا يسنلوني من جو وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة مجربي مبسوسة يوم كيف خلقت عين السماء كيف رفعت عين الجبار كيف نصلت عين الأرض كيف سطعت فنذكر إنما أنت مذكر لست مُذَكِّرٌ مصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم وعون وذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم